إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويصفق الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبيوني فقال أنبيوني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا عِلمَ لنا إلا ما علمتنا إن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 أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، وكن منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزل الشيطان عنها، فأخرجهما مما كان فيه. وقل لهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكن في الأرض مستقر ومتأم إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التوّاه الرحيم